بيت الله الحرام يسمو به المقام يهرور الآلاف للسعي والطواف وينزر الأطياف على رب الأنام بيت الله الحرام يسمو به المقام يهرور في مكة الذلالة للمجد والأصالة ومولد الرسالة ومشرق الإسلام هنا الصفا والمروة وزمزم المرجوة هنا الصفا والمروة وزمزم المرجوة وآثر النبوة تبقى مبيد مقام يهرول الآلاف للدعاء والطواف وينذر الأطياف على رب الآله على ربع عرفات وتقبل الدعوات وتغفر الآثام زيارة الحبيب منا من نصيب في السعاد والإكرام بيت الله الحرام يسمو به المقام يهرول الألام والآية المبينة في الذكرى الأمينة وأصراب الحمام يا طلعة الرسول بالبشر والقبول يا الرسول بالبشر والقبول والوحي في النزول والبدر في التمام بيت الله الحرام اسمو بال مقام يهرول الالم